واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وذوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتلحثون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من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 وَنَصَّحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَلُقِنْ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَتْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَا تَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ لَدُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْ قوم مسرفون